بسم الله الرحمن الرحيم اتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 والخيل والبضال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ينبت لكم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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها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 أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا się أن tym, co się dzieje, to znaczy, że nie ma żadnych nie ma żadnych أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ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 يَقُولُ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظالمي فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء فلا إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك يجزي الله المتقين الذين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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إِذْ كَذَكَرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إلیهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ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 وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهًا إِلَّا إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله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 ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم وَلَوْ نُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَاخِرُهُمْ أَجَلٍ مسمى فإذا جاء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 nie wiem, أرسلنا إلى jest من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وَمَا أنزلنا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 في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرح ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسدكي سبل ربك ذللاً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 ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم يروا الى الطريق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 الانعام بيوتاً تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن اصوافها واوبارها ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعاً الى حين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 ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتمون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْ إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَالْقَوْمَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لكل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وبشرى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ لِلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْتِينَ والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا اليمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت وزلها من بعد قوه انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه انما يبنوكم الله به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 لا تسالون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذلن قدما بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما فقدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله ولنجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين به مشركون واذا مكان والله أعلم بما ينزل قالوا إنما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 بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن يشرح بالكفر صبرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً طمائنتي يأتيها رزقها رضا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت اللَّهِ الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.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 INNA MA عليكم ALAIKUM والدم ولحم الخنزير وما KHINZIRI لغير الله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 Zapisywać, że w tym momencie, kiedy będziemy mieli ان ربك لِلَّذِينَ عَمِلُوا السوء بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تابوا من بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بعدها لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إن إِبْرَاهِيمَ كَانَ فَتَنَ قَانِتًا لِلَّهِ حَادِثًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع للة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون